عرب العالمين العقبة المسلمين العدوانين العرب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى عالمين محمد وعلى آله وبعد خير آه حصلوا وجوي ماذا ماذا ماذا اه صح السلام عليكم يا شباب تقار الحين والله تعالى باب التقبيل تقلي... حجر يوسف لا وتقبيل الركن الاسود حجر الاسود في مرخص حويا يعمل دون كذا في الاستلام سلامه تانكا وكما هذا هو حويا نصا خبدون كوخ حي كعبران تقبيل الركن الاسود كعبران باب التقبيل حجر الاسود كعبران مرخص حويا نصا abaa xuqooq kala duugan marqaaso misqaba wa haway ciyaar من gaalib jaa al istilaamna wa ifti'aaro min as salaam baa laga keenay marqaas oo tahiyada asalkeedaa al imam al azhari sagu xulayay marqa waxa laga keenay min as salaam baa laga keenulay istilaamka min as salaam baa اللهم استعاموا عليه الصلاة والله أه... قال رحمه الله تعالى وحدثني يحيا عن مالك عن شام عروة عن نبيه النعمر وخطاب قال رحمه الله و هو يضوف لبيتك عبده يسوكسه وضيه لرقكن الأسود أه... حجر الأسود كوحكو يري إلا ما أن حجر وحجر ونطق يا أحمد تعالي ولولا هدي أنه نرهيت رسول الله لهنا رسول الله عليه الصلاة والسلام علي قبلك سوكرون كذي ما قبلتك كمارم كريم ثم مقابله دون هذه عقيده طيب مركه الحديث كان الامام امام عبد البر مخوك هذا التفسير تبهيت يكتفي استذكار قال لواذا و هو يقول خلافكما هذا الحديث مرسل في الموطا فلا خلاف خلافكم في المساله يغم لكن طريقي الكراء صحيح هيو كسنيا مرقا بل وحين عمر واحد أفر إيا المسلم باكور سبينا هذه الأدية ومس... في سؤال متصلة أفر إيا المسلم باكور سبينا مخارجوا كثاثة يا هيباء يا مسلم بعدة طرق عن عمر أفر إيا الشهر لقويني عمر لفظي السياحين كو حويهم مخارج يا مسلم نفظي كو حويهم أما والله إني أعلم أنك الحجل لا تضرغ ولا تنفع أنه والله ما أقول لأتوحنوك إنه طرحت هاي وحنا أم إبين وحنا ayaa ina tahay malqaas ha Allahu mustaafa alayhi salaam haddana arag rasuulii ilaahi salallahu alayhi wa sallam oo ku dhunkaneena deenuhu kuma dhunkadeen marka albaa albaa tan waxay sheegan hadiiifka al-haakim haddii sidaa yama haddii rasxaani fadhul baabiga jilka istihadaa ku sawirmooy xay sheegan markaas hadiiifka لنه هو يضر و ينفع ونحو خبيا ونحو انفع يا دغحن ولو علمت هتضق و خي وذكر أن الله تعالى لما أخذ المواثيق على ولد ادمه اله مركو ادم تفيلتي بلان كر قاديه الستر ربكم قالوا بلى يا هي المرخص يا وحكم قر الورقه مرخص ال القص والله حجر الاسود كميله مركز وحنكم مغلوه كلامي رسولك صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالحجر الاسود وله اللسان دلق شقول خرقه مرك سيفه ويشهد لمن استلمه بتوحيدي قف في سلامينا وحي عمر خاطك عيا مرقس حويا التوحيد من خاطك عيا وحك جده على حديثه دي سبا وحك جده سنه في حديثه منك لو يقان ابو هارون العبدي ابو هارون العبدي ضعيف جدا وحك جده الموضوع خويا waqas waasida ibnu xizmina oo ku sheegayna madxaax saxaabiga kitabka sunan al-muhalla loo yaqaano inna aba shaybaara uu isuu noo riwaayad kamid uu sheegay waxa ka jira waxa soo dhalmale xajar al-aswad oo waasoo man nabiga cala gaadeen بعض اهل العلم اهل علمي بقدكود يستحب اهل العلم بسقو جعل اذا رفع مرخو خرقاذه الذي كيطوف بالبيت كعبله كسو وادغيا يدهو على رقني اليماني. يمالي ركن اليمانيه ان يضع وانه دجيق عمته هي يضعها وانه دجيو على فيه اسكيسه وانه دجيو يعني المساله لو حشيك يا امارز رحيم الله وتعالى وحقيقك طفي بعض الاوقات ثم في بعض الحالات انا ارير النقاط العشر الجديده ما سوالي بحيت حيوه عارف عليه وحو هو يا نقلسوا هاي مع تراوي اه واي وانك تشن اه جوو جوو جوو ماشي اه خالو شيخ والمحلقه وضايدنا وحااسو mag miga daya ha iyo waxa dadku hooyo qanoo ciyaalkii markii waxa way ka sii tagay saam ciyaal jaw jaw soo ba qorana ciyaalku muujta jawiga lagu tarjalo wado salaamun aleikum bala reer moogta jawdan iyo in raabardiya mal waad gelye Allahu اميم قانت علي ساي كانته قانت ادستغوت فعمته والسلام يساموك فعمته مره افكر تجيبو كليه مرطاس حق عم تصافو دجسلو سوكر هدي ادغادو كسوتاه لسنا فدنكو عم هذه دنكو وواحد الله عليه وسلم انه مره يريد يلقطه هنكول يلو سوقاته ايساو غسوتاه بيدري هنكول فدا دنك جدي النبي صلى الله عليه طبعا برق عطا الطوافك اللي برق عوضي الطوافك, الطوافك اللي بدي يسيرك عوض ببابي حي. مرق اللي برق عوضي الطوافك مواجبة فرطمي سوا الصنة عند إمام أحمد والصنوية ما يا عند إمام أحمد هوا لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى بيشاف إمام المال لساس وقبه يعني السنته هي واجبة هوا وقبه أما شاء عند إمام الشافع له قولان إمام الشافع رحمه الله تعالى له قولان يستطيعون مسألة على مقلبه كله آه جيد جيد جيد مركب عند إمام الشافع رحمه الله تعالى لما قوله كله قولك الكبار مركب ما احنا اوقف اوف اوف الله تعالى مساله دا. قولك اولىيه كوبات وحا ويا وا واجب وواجب او قول قوامرخ قولك كلا واصن قوامرخ واي هي حضيع توقفوا من مقصود بتعي ماها مقصود bizaatiha maqsuudumaa culmada qaar ka mid yiiraheen waay culmada qaar ka mid yiiraheen bizaatiha maqsuud umaha baa ilaheey haddaad marka suuxayaan inta tawaf samayso shidibna salaad waaajiba hadda sugato ay ka gudeysaa badaasada tixiitaal masjidku bizaatiha maqsuudumaa salaaduna inaan misaaid ku duga talan raasumaa bayib inaan bizaatiha جابر بن عبد الله حصل حصل البصري سعيد بن الجبير إسحاق بن إبراهيم الغاهوي وايه بقصى شيء لكن إمام أحمد يا أو ذكر عبد العزيز يا منك لو يقان مالك يوه حنفية و حيرهاين والصن مقسود أب بذاتها واجب كنا مجود يبا يراين أو مثلا بايرا هذا الصبح يكتب يراين حيث الصباح حي حدها تكتو اللوالي لك عوضة يواجبك ما كانت تكتو اللوالي لك عوضة صنها ما كانت تكتو ما كانت تكتو والسلام وإيها اللهم استعانوا عليه الثقلان مرخبا يسألنا أن كل الخلاف كل نوع أنت كجر إمام النور الله تعالى كتاب قيسى على المناسك الكبرى لأن مرخو كان ليب بحيولي هما صنة على الأصحي هما صنة المؤكدة على الأصحي مرخو كان ليب وحوية وصلة صحواف عوافي افعل تفضيل وياه صحيح اكو شنو صحيح اصحواف ماشي صحيح مر. عن قولن. قولن. يلا صحيح اكو شنو مرص وستغل فيس يا ربي وقول وفي قول قوم هما واجبه الين حد يقول هذا مذهب وفي قول وقول للشافعي مر اخس راح مذهب الشيسه لي هاي وحاول قدين باجلة جديد باجلة مذهب باجلة نص باجلة أظهر باجلة قيل باجلة قوران باجلة صحيح باجلة الصح باجلة وإسلاح في الظنبولة يا مرقاس وعيد مرقاس وعيد فأنت مرقاس تقريبا أتمنى أن أقول له مرقاسي يحاول أن يصدر صغال إسلاح صغال إسلاح وكما نصفي عن بقاه الله المطلب في دلاية المذهب لأبي معالي الجويني رحمه الإمام الحرابين نوالك غير تغرى سفي عمو مرفع صحاول يتوقف والله هيك بتنط انا ومدو كان شايف خيده ابو يحيى هو يلا قرون يسقوا ولا شيء قناصهم ما شاف ما نجي مقسم المركوه خاصني في عام وحده واخا في عام واخا واخا السنه يستلاحي سينو فما فيها سلاحي سينو فما من لا ما يقدر على الريان واحد الله واحد مرق ماشي هذيك المنغليس انا الصراحه واحد واحد كفاهم سنتها سياده يا صوت وايها اللهم صل على سيدنا مرقو خوري السيد الراجي حانا واصنوي المركو كهالليل واي قال رحم الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن شهاب حدثني يحيى عن مالك عن شهاب عن شهام عن هشام بن عروه وحوها مرخه عن اسم عروه عن ابيها به عروه بن الزبير انه كانوا حول كان كل من بين الصبحين لبد طواف لبد سبعات معناه هو لبد طواف وسبع يسمح سبعين وهي مرخه لا يصلي بينهما بحلول مرخه كما تكون هي ولكن انه كانوا حي يصلي بعد كل صبح ولكنه كانوا حي يصلي بعد كل صبح مرخه سبحان صدر بعد كل صبح مركز حويا طواف قصه صدر يي سكوني مو توكن جل قعتي الرواد عند المقام مقام ابراهيم تاسيس عند غير غير قيس معناه حويا الصبحينكم وحل لا ودا واه لبه طواف يان لما طواف مره الرواد قعود كفنه طواف قصه قال رحيم الله تعالى و سينا مالكم بلو يدي عن الضواف الضوافك إن كانت دي أخفك يوفر على الغجلنك أن يتطوع به من مركز سنة يسوف يقرون أو بين الأصبعين لما تطوع معنى الضواف يسوف تطوع ذي سيجر أو أكثر منك دولا ثم يركع ركوع عما عليه و يحدو الشيسة و من ركوع تلك الصبع الضواف يذا يتطوع مع مركز مذول بالتطوع جر ويهي تطوع الضواف معه مذول بالتطوع الضواف ويهي ويهي ركعتي هذه له لها قال وخر لله ينبغي ذلك ان قاسمها بوروي نبا سمات السماد واخا وياقن يتبع ان يصبعه الرقاعيه كل صبع حضره كسا ركعتين اللهم ركعود مساله اكس ولبس ثيابود الشيخ وديده ياهن لذا انت صوت وافت تتوجه حضرات فضبكلا الصوت بوافته ان لبركعود جليه او تبكته او وديده ورع خليف وصل لمد ولا ركعود غول ورسما ميد كلا وديده وسترن صدح طوافه صوت وافتي طوافه مركي دم وصدح دي طوافه ده عصمرت حضره لحن رغاضه بعصمرصيو واف تولي لابد يصير عضلات تويد براكي كلاديسا حضناكي كلاديسا سداس نصح ما هبله يوم هبونه اي واه انان مركا قال رحم الله تعالى وصينا مالكم مال ووالدي حني طواف طواف الوالدين كانت فيها طواف اخف على الرجال انك يفوض ان يتطوعوا ونقاص ثم يسمي الاسلام به طواف معناها انه يستلبصلوا سنه واساس فيقرؤن خريريا مركه كل اسبوعين مركه لبا طواف خاص واكثرهم انك بسميت كعركو ما عليه وحي دشي سامن تامر وكو ع تلك اسبوعي طواف ال 7 طواف ال ميدول بها 7 هي ركعه هو وإنما الصنة صمدوا حويان أن يتبع عين كل الصبعين طوافك السلام هاي الرغعة يا رغعة واي اللهم السلام عليكم بخاري نسو معلق وصوه أي تعليق وكوذي وحويري قال النافع كان من عمر رضي الله عنهما يصلي لكل أسبوع رقعتين وكا بخاري قلق وقل يساب أصدق معلق أن قال مالي لي وحويري في الغجل منك يدخل الغليا في الطواف في طوافك فيسهو سهوييا حتى يطوف الله طوافه ثمانية سديد أو تسعة طواف صغال طواف أما سديد طواف قال المحور يقعوا قينيا إذا علم المركوب هذا أنه قد زاد إنه زياده ثم يصلي رقعة لو رعبتك ولا يعتد دمتر صنيه بالذي كي كانوها زادك زياده ولا يمدق الله مهبونه أن يبني على تسعة صغالك إنه مرتص حويا أن يبني إنه خط البناء على تسعة صغالك حتى يصلي الصبعين جميعا الله امركته كدوا لوا طواف رقعه هوجا جميع السواد جله لان صمه في الطواف طوافكه ان يتبع وينه رقعيه كل صبع طافصه رقعت لو رعب نسالون يا اوقات كان ما يبنوا وحويا نفا طواف وسيده محل ربه سبعه سبعه سماه يا وساويه ويسويدهو نور سيد مريم الصقال وان بو خصوصتي محو oo qayrayaan gudimaad waxa uu ilaahay wuxuu tacana qof dib ugu sii buulimba markuu gooyana wuxuu sameynaya laba rag cadood ha markuu gooyana wuxuu sameynaya laba rag cadood marka saxawayaan ayu marxa saxawayaan tukana marxa marxa hawayaan انت ايرات كهيميا مثلا عمر صقالك تسقاله مسيده انت ايرات كتر ميره انت ضيرات عمر خاصه ويام يدا واحد مره خاصه ويام مالك كمنا وخليه يا كمنا دلجن كره او ما اورن كره مره ما دامون قيس زياده قيفتها الزياده ان تنطمه السروه دانا مره لبي السروه ماي سد ما اورنها ايو لو افكر لكن والخرسيني على الترادوان جرينياو مرخصه سهويي هو خصوصا انو ثغال ودو 113 دغارسينو واه ساسيوديا شدلو لواد دقهودان مركو غدنبس توكانيا لغما يليه بوليه هي قالو مالو حوري شرقه جوننكه يدو خل مرخصه طوافي طوافي مرخصه سهويي ينقليه حتى يظول شماليه تنسجد الله مرخصه وريقه و 9 طمسات 30 طوافي سهال قالوا وحور يقرؤون غيليه اذا علي امرؤ قد انه قزاد من يصلي ركعتين لو رجعوا تسكن ولا ولي يعتقد متى تصني يبي الذي في ثاني وهزاده في زياده ولا ينبغي ما بون له سوما بون ايامنيا انه تسمر على على تسعتي سيعرفن قضيصه حتى يصلي لو تسكن مرقعه السبعين لم مرخصحوه طواف لا اسكن جميع الضمان ولبق حوت كل وجامعيه 20 يا نصمه صمد في الطواف طواف يتبع وين راعيه كل صبح في ضوكه الساعه او ضوافكه لغوا فرقعه الله عوض قال ما لغو ومر وشك قف قشكله في طواف في طوافس بعد ما يركع ركوعه ركعتي طواف طواف وليس رقوع فليعود هو نقض فليتم فليتم هذا ميسر الطواف وطوافس عليه يقين ثم ليعود على ركعتين ويركع على كسو نقو حسو عليو لا صلاة للطوافين طواف مصغ ما يحصل هذه بعد إكمال السبعين فدوبديس ان انت ميسر كد مويان بمعنى صلاه الشيخ وحليهي waxii wax ka sheegay ma sadex malahwa tawaftay misaa taf daba egg wuxu caday waafiyo tawasaamise la baragawd markaa jukatay lamadii ragacaw markaa dabaafu markaa samaysay la ragacaw baa jukatay lamadii ragacaw markaa jukatay kadibaa wax ka sheegay huso weena ya amowu kashikeen min lix jirba tawafte mise tadba mahalla huban lixra allah wadaysuma wuu kunu qambuleya soo dhamaysirya xabad mise tadba soo dhamaysinaya kadibna wuxu sameynaya waxa weeyaan labada raqacoodnu soo xalaya waya labada raqacooda hor laaqiye bilashay hayn sawf kunu ma haye labada tawaf salaadna majru illa tadba قال ما عليه وشروا شك في طواف بعد ما يركع ركعتي الطواف كل نغضة فليتم ما قميص الطواف والطواف سيتم استرا على يقين اليقين وهو باطل ثم ليعد ليعد حصو لي ركعتين من لا صلاة سلامه صلاه للطواف الطواف الا بعد اكمال الصبعي فالراضي مرفوع صحويا ان ثم راس قميص للمويا ومن أصابه قفوا أصيب شيئ شيخ ابن ام النقد وضوئه ويستدي سلمان خر كو بريصو او هو يا طوفا بالبيت تعمودي الصنطوريليا او يصعب بين الصفاء والمروه صفي مروه تا دخايس اورديا او بين ذلك ينتهي ترضي هيسه فينهم اصابه قفقه بسبب ذلك كاسن حرق الضوافي بعد طواف او في مرخي او كله دمانتي لكن ولم يرك عمره كويم عم رجعتي الطواف واصل لمدي سد قعود فين يث قويش ويستمر في الطواف طواف وصول سوريسينيا رجعتين لمدي قعود waa maxay su'aashayga miya ha waya been halka waxa soo xirtay gaarir yaana sheekhu xuleeyah rahimahu allah ta'ala dawaafka uu xuqamaa wa madhabka jamaahir to'o im inuu qof ku weesqaba ay shardi tahay buqama markay soo dawaafki ku dhaxdiday weesidii ka buqtay maxuu sameynayaa wuxuu soo weesaysano haduu soo weesiyay markuu soo billaabi ma yahalki حضيكم مره مره شحال أما العميسري لكن انت والله غير قعدتك ويسدوا كجبته و سوو يسيسن لو رعود بدك ملهي ضوء سخك علمي ما غيرك انتاس وايه اللهم صل على سيدنا ا و اما صايي صايي جميعا اذا صلو المر وقتي صفيه مر وين توضح هيس دح ارون صل قدي لا يقضوا ذلك ارون قال سكب يقول عليه دشي سماصاب وحياصيب ومن انتقاض وضوئه ويسدس برتانته هي برتيا في mas'aladu wa hawaya lak sa'iga fadiga oo ku dhixdira hadu weeso weesada ay ka dafto kaana bulaysan orqas wa yahalahum sa'an wa ila laa yadkhulu sa'i sa'iga maqaliyo illa wa huwa taahir wa musawwar taahiran wa yaani bil wudu'i weeso halka wuxiiyad kala dugaya fiiri wa faato wasilaasun calaamadaha bil jumuur wa faato marfu tawafi وندان اناني مرخص حو يمنو الله مستعاو عليه السلام دور امام ايا مرخه قبه هي شرط هي مثل الشفثان تيم يوفله امام المحزم يوفله امام الشوكاني يوفله الشيخ صديق حسن خان يوفله اي مدرسه وحي قبان ان مرخص حو شغله الباني يوفله اي وحي قبان مو عرف ان هي ويثقب شده هي هي قبان الشيخ امام الشوكاني الشوكان رحمه الله تعالى انا استنوي خشيف تفكير سيل وجرغار المتدفق على حدائق الجزائر لله وسمو الشيخ الله تعالى الشيخ عبد الحسن خان اسمه رحمه الله الشيخ مرخان ورو التلمذيه في شرح ادله الرضيه ايوه سمو الشيخ رحمه الله تعالى وايه وسيده مرتب المساله كلنا صنعنا حاجه سعيه جميه صار لازم حب الله يا ابو لي هي صقه طاهره كصقيك لكن في بشان ها هو فهم السنه طواف فوكلي وحا شرط يصعيقا ويسقطو شرط يا هو فهم السنه معها صعيقا ائمه 4 وتحايسلو يقولو انو شرط ماهو سنة قران كانوا كليه ولايه كل صعيه بمعنى لا ينبغي انو قال الصعيق ما إلا وهو هو الا هو طاهر بالوضوء سبوي يسقطو بو يانو ليه مرتبه اول السنه قال عيما الا روايه محمد بن روايه دان وكيله هي مقصله مركو كانو الحمدليه بل وادي ايمه صب شبار الحمدليه وياه وحول الله يعول عليها روايه, ورمال بي رواية وبيلي وبيلي. الله معسنه يبي ورملوي روايه صحه ولد وايه وروايه وله قويه بي انسعنا يا يا وطواف قوسواف صين لك السعي جا وقوفه الشرط ويسواف صين اما السعي جا والصنه طواف ان وقفه ويستدبر مركو كطواف الكعبده وان ويستدبر واشد اما لكن مركو وحوايان كوريغيه بين الصفا والمروه والصنه ستقراي ايمافرتي لا يش ولا يدخل السعي الا هو طاهر ووضوءه الصنه كذا ايما لكك عدي انس قلنا باب الصلاه الصلاه باب بعد العصر بعد الصبح الصبح هذول للسفكه والا العصر في طواف طوافها ربضا عضوضي رقعة الطوافة صومينا صومي لأوقات حرام اينا صلاة المتحدة صومه طوافتي صومه. صومهين يا صومه عشان بيهاين صح ايه كو بعد صلاة الصبح بعد صلاة حصلي ايه عند الاستواع ايه افر عند ضلوع الشمس ايه شم عند ضلوع الشمس صومها انظروا بيها كويس اللهم صل على سيدنا مركه قواكي حظ والله ودي رقاوات مال تسكن وكان مرق سو شغني على قول القاجي في الشافعيه هو محي والصلاه انصب له الحين صومه ولو اي مدر اما هلا طعميه الله هاني جيبس ودا جيب اقراق لكن الصلاه انصب له الحين اي لاهي مرحيكم حتى الصلاة توافع لما يصبح عضو إلا تكلم مبنانة مثل مبنانة جيد الله وسلامه عليه الصلاة مبنانة مثل مبنانة تأصف يمرك هذا يمرك بعد العصر وحرام بإلهه سيدة عليم ومالك أبو حنيفة أي قبان أما الشافحي ويبنانة يبيل ويصوه صوفيل الهيدر مرقش قال ما وليد الباجينا وحنقول شي اللي توقس على المنطقه اللي الله تعالى اسمه ذل كاروا سبح الله وبقليو شاقه كاو اي مساله دا يسقى واحد كميده الله تعالى ان جسن مذاهبته سفيعه ما شاغان استاذ الزرقاني ما صراحه الزرقاني مذاهبته كوار فيها الزرقاني سو ما ربان اسكت مخداديابه كلييده مذاهبته دا ربان بصينه هو قبا قورنا شاس اي و واجه اللهم صل عليه صلوه اترجع وحويا علماده قيبه بدن وخميده وحي قوام لما اوغل اي قوان او قاده ايها سداس اقبابنا من غباح قبا ولو اسمه كان اليمني قاسم يا عروه بن الزبير شافي احمد اسحاق لكن وحي قوام بعد وحل تسكن يابا قوام قبل طلوع الشمس ولا تسكن بقمانه عند طلوع الشمس لتسكن هي قوام فقعا الشيخ يحدث ونسل مجاهد بسلاء يقول تعالى عطائي طاوسي قاسمي عروي شافعي أحمد يسعق مجاهد من الجبير يا سعيد من الجبير يا حسن الاسر يا ثولي يا ابو حنيفي يا ابو يوسفي يا محمد حسن يا مالكنا رواية وحيكت تعالى وكرهية بعد العصر بيكت حرام حراما هكت تعالى إلا إلا عيسو الصبح حتى تضل عيدنا وكرهية بيكت تعالى أدري قلبه بحديثك وحيان دليشانية حققة من عامر عموم كيساء و ثلاث ساعات كان رسول الله تعالى نهانا أنه صلي فيهن حي أنه صلي فيهن صلاة وحي نقول نيسا ماذا؟ وحي يسوق نيسا بيديهن يطلق الضوافية ويسوق نيسا بيديهن أدن يسأل الله وليسكوها إياه لكن على القول الغاجح وإذن حديثي فلنقول شيئنا وراني يا يا بني عبد مناف لا تنمع أحدا قاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء أبدوه غيره واي حديث فيها سودنا وعبد المناف ها ودينا وتصمتوا تعبدن كوصف حل الحل كو دون اسك تكري سماه لا ساعه في اي اي محيفه هذه ساعه ما بيس هذه ساعه فقولوا في قمر يسو كان كو من يما صد لاشي أما استفهام حنقلان اما اسماء شرب حنقلان ما اسم كلهم لما كلا قاضي عموم بفيد يا يوب الله مستعاه عليه تقولوا اما قدرت وسير الرجل حواثاته قال الاستاذ عمر واحد بثني يحيى عن مالك عمو شاب زوري عم حميد نبيك عبد الرحمن جنو عوف وايه له صلى عليه وسلم ها قال ابو شن عبد الرحمن عبد عبد الرحمن عبد القاري اخبره ورحمي. الله ضافي وقاسب بيتك عمره كسوا دفا في مع عمر وقبل بعد صلاه الصبح صلاه يس واحده بيت عندما قضى عمر مرخو الحمي طواف وطواف ديسي نظره ووفي دي, دي فرمجر الشخص على دي ما أرد ألعب علي سؤال بحدي فرمج بحدي وهي أوركيسي حتى ناخي الله وفريسي بذي قوى ماشا دي طوال إلا فصلها رقعتين لبرقات بوتك دي عن مالك عنبي زبير المكي مقعيسا ربعي المقعي دي محمد بن مسلم من التدرس ومهن أنه قال وحين لقد رأيته وانرقي عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة ويقوف فوق هذايا مرقاش بعد صلاه الصبح بعد العصر صلاه العصر دبيت ثم يدخل حجره التوكل كي سجلياه فلا ازيد المقرون ما يسمع حصاينياه انا واحد ويديسان دم بلاان انو كعبده كسوافاي بعد صلاه العصر كد من القروقيس وغلى وخصمينيانو غراما يبو واكا اللهم صلوا عليه تكلا ها وحدثني عن عن ابن زبال المكيه أنه قال بحسن لقد رأيت البيتك عبد المغارقة يخلو يضأ أمرا بعد الصلاة السلحي صلاة السلحة وحده بيت وبعد الصلاة العصر وصلاة السلحة ما يضوف بيها يا حدن هلقوا في المنكوسة ورقه وهذه قال مالك وحورة ومن ضافة قصت الضوافة بالبيتك عبده بعد أسبوعه بعد أسبوعه ضوافك يسبك أسبوعه واضح فضوا بالضواف معنا برحكي ثم يقيمت الصلاه والصلاه اللاقيمه ثم يقيمت الصلاه في اصراص وحلاقيو والصلاه العصر صلاه العصر فانه يصل وتكنيا مع الامام امامكم يعيسى ثم يبني عينيا على ما طاصح الطوافي حتى يكمل السبعه قبريل او قميسله ثم يقال ثم لا يصلي متسكنا يؤ حتى تطلع الشمس عاد الله صبح دو او تغرب اي دعيص الا وحولان اخرهما طول الروح ودي بضيقو حتى يصلي المغرب مغرب كي لا ولت سكدو فلا باس بذلك من جامر خادم فلا باس بذلك انا قوحلك وصومه قال مالقو حوري رحيم الله تعالى ولا باس اذا تبات على مالقو حيري ولا باس تبات ثم له ها اي بصرق جنكون دواصط باصم باص بعض الصبح صبح الدبذي وبعض العصر هي عصر لا يزيد مرك على الصبح واحد طوافلي سواء كزي سواء كزي ويؤخرها حتى موارد عوضنا مرخى ديبودغيا حتى ما تطلع الشمس عاد الله يسوبح كما صنع عمر وخداف سدوا سميه ويؤخرهما ديبودغيا بعض العصر عصر قد هذه حتى تغرب الشمس عاد الله يعذو فاذا غربت الشمس عاد مرخى بعدو صلواهما وتقنا يا ان شاءت بدون وان شاءت بدون اخرهما ديبودغيا حتى يصلي المغرب المغرب لاوتكدر انا بعمل بسبب ذلك ارى ان كان واحد بكم استقنى بهذا المساله سلام وحويا والصدح مسلو يعني هو كان صدح من زمان هذا محويا رف في الطوافي سوق جلا وصاد اللي واقي ميبا فرتقي سوقه ودا ما دينك سوق الله اكبر من با وافي يحس مجلو وايه قد مرخوا كو اقيميو دينك لو غلى wa gooyay buu yiri oo salaada diiri haye markaan salaadi galan waxaan samayn halki baan kaasi wadi buu yiri saxii khalki on baa kaasi wadi buu yiri oo ayay hi eh mabadiiga ahawmiya tu kamay sid buu yiri ilaahay cadee duub sab waxan la haymaamarki rahiyo qabasan قال تصديق ويرثا بتصو مغرب تمرقته تتكذب اناديغنتقته اصلا كوبنا وين اخذهما حتى يصلي المغرب فلا رأت بذلك واضح وغير واضح لا مشكل واضح صحيح وايه اه مشكل ليش مالك امام مالك فرق وحا كل وين مرقاس وحا كل يدانان مرقاس والله subaxad dabadi ama asr khadabadi marqas iyo koona kulsiyaadi marqas waxa weeyaan xalqa waafkari wana ka siyaadin labadii raqcaadna dib u dhigaya laa ay marqaa cadeeb du marqas ama asr bisata waafiye xalqa بعد العسل وبعد صلاة الصبح بس كبه وافي بوليه لكن اوه صلاة صلاة هي ذا الدبا ذاكي الهي عدد الصوت الحيسو اما اي كبه العيسو سدق عمر وخطابه وسمي يجيبه ولكوليه و المقراتين انتظر ايو الشيء الرحيم والله تعالى في باب وداع البيت لفظ يقول وداع وهو اللفظ وهو اسم للتوديع ستنتم ملع الاله خور ما قعيله ده هدا بس ابن نجيمي رجع الشاغان صدح مرقع الاصامي صدح اصامي وليه اصامي ما تقنا ليش شان اصامي انراه اصامي ما تقني اللهم صلوا عليه افضل هذا ما عندي سوى لكوا السدري طواف السدري بالالهه وحكى له الي طواف دا... الوداع ولا الهه طواف اخر عهدي بالبيت ولا اله الا الله واف الواجب من وليداها اوف استدلوا حلقب حنا يومها مركه كعبده كسو نقنين صد كسو فليس ويا اوف لودعنا وتسوتنيسا طواف الافاضه حلوه بحي طواف الافاضه يصير مع ما ما تتراضوا دعاء هذا طواف الافاضه حلو بحي طواف الافاضه الجديد ومعاه طواف الافاضه الاسيده هذ الدره اوف اخر عهدي الله مركه كعبده وايهي طواف الواجب من ولد الى حاي طواف الواسطح طواف القدوم طواف هي طواف الوداع صم وايه القدوم والسنه ومرقله الكعبه غشت حيتونس بوقدنياه والسلاميسا وطواف يشمركه الكعبه بس هيت ملخله جلسوت حيتونس لما قال يلا مرقله الكعبه حرمه غشله طواف والسلاميسا طواف القدوم والسنه طواف الافاضه الكويت وركن اركان حاجكم دوافه ا ا وداعه الكويت هو واجب حدي مره لكن لو وايو في جاء دكايس اس가가 حلقه فالغه فريدي هي اي اشهديه او لاقه دعفيده صحيح اضرته وايه قوا دحايد له حدي في يد اللودي الله بن عباس بدر الوقت حت عباس يديف حصرها لا يا <تصفيق> اه حديث في عائشه يا اه حديث في صفيه وكان حديث في عائشه كان صفيه كبدنا حديث في عائشه كان يسوي دعوه كبدنا مركه حديث قال اللهم عباس بايسوي خسي واضح سره الناس أن يكون اخر عهدي من البيت جليس خصص عن الحيض ولا يري هاير مرقاش حوجا وناقسات الدين اي هاير مرقاش سبح بال الى دون ما بقا وكا يضل ابني هاير خاصه بخضنا تعال طوف الاصوابه حديك طوف الاصوابه يادهم شعبده مخاس انا ويسحصلنا وخا لاغييري مخاسودي ملاه عقره حلقه ابقن سلاق دفيدو اوردون كل هارنا ب... تاتيون على كلمه نو عسكيت معنا بحوار ولا ما قسيناش حصلم ايوا كلمه ما خاصكيش استعمليه مدخل السنه بجعصلم وحرق كان هذا لا الغاش الولي قال جيتكم انا بوفر في ساعتي تعمدوا كسووديتوا حتى هذا استقروا اسك بخميروا نمره هبا دبل نمره خاص وا سيده نمره وي نو كسخنا نمره حاجين لا سووتيه نمره با لغا حد ليا اه, اه واحد مالك عن ناصي عن عبد الله بن عمر ان عمر هو خطاط قال يحل لا يصبرن ينفر فحدد فينا على من الحاج أحدهم غفوا من الحاجح جيدا كمذا حتى يضوه في البيتك عبداله فإن آخر النصوكي عمل كآخر تيسو حويا الطواف بالبيتك عبداله ويسو حوالي وعلى مالكو حولي رحمه الله تعالى في قول عمر الخطاب, الخطاب فإن آخر النصوكي الطواف بالبيت ويري إن ذلك أرنقى سوحايا إما أن نرى سلع النقر لمرق للي والله أعلم إلهي ما لقول إلهي تبارك وتعالى لا يد الكسوات دينوه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم حقوقين يا شعائر الله لا شعائر تيسا عنا سبحانه وتعالى حي لو غدواه فين ما هتاس من تقوى قلوبي قلوب تعزيده كمتايبه وقال و خوري ثم محلها الى البليس العتيق بحال سوق قبل حدشي با لا سوشيي ولا سووداي ثم محلها الناس لو خلالوباي وغو دمبايس حق لو خمينه يا عملك وخا قولي هي عتيق بمعنى قديم وبمعنى الشريف ولا معنى ليه فما حل الشعائر شعائر مكان كان كحلوبيس كلها دمانت وانقضى هي مشي كغايسوا البيس العتيق حدثني عن مالك ايحم سعيد النساري ان عمرو خطاب رد رجلا رد وعلي رجلا من اه رد وعلي رجلا من من مرقد الظهران ماشي مرقد الظهران لا يلاهو كعلي نكاس عمركو دهران وميل مكه قد الك 16 ميل 16 ميل موجوده هاي ويال من كاسه لم يكنه ودع عديتك عبدكي 600 تي انا حين حتى ودع لا 600 تي فحدثني اعمالك عن, عن شهر هشام عروته انا بي انه قال وحور من اصناف القفي فاضيه طواف الفاضليه ماذا حتى فقد الله لا يوجد حجه وحج في سوره فإنه إن لم يكن حبثه كي حباس شيء شيء وهو حقيقه محكو حبون يهي أن يكون وإنه يهي آخر عهده وقت جيسه ماشا قدام بيسا أطلعه بالبيت عباده نفسه وإن حبثه شيء شيء هدوه قفتنى أو عرض الله وصوبا بحشي فقد قضله حجه حد حج كيس يلاه كيب قريس معناه حيني يهي وقت السلة الصحر وإنه مركك عباده نفسه لكن حيني يهي mas'alada maashataallaa ub waxay tahay ee xadii uu urdar oo qabsado oo iska deyn kara bulayayahay haddii uu qabsado oo iska deyn kara bulayay oo maana haddu yimaado uu iska deyn kara waayo imaam maaligu xuqulaa waa wuxuu kuleeyaa waxa ku haboon hadii wala wax u dhaar lahayn inuu ku soo dhowafo hadii ay ku u dhaar u jiro wax ugu diidaya maana u diidaya haduu jirinahay iska soo السيده دبا مثال الخلاف كم حكينا وحال غيبه حقيقي اي خلاف ليس على شيء محاكجله وروح كجله حقيقي اي وحنا شيغيو الفاظ معناها تشقلنا ايد دلاله اي تصنيا اي هو ليس وينتا خلاف الكحول الكيميائي هذا هذا البال اوران اما هذا البايمان هذاكم حكا يا صدح بهايا وكا دلاله دلالة مطابقة ايوه دلالة تضامن ايوه ايوه وعيه ذات التسامة والله اياه قال مالك حويري ولو أن الرجل نمج جاهل, جاهل هدوك جاهل نقضة هي يكون نوع هذا آخر عهده واختيس مقدم بياته بالبيت أطباف بالبيت كعباله لنفسه حتى أصدد لي له صواب لم أرى عليه شيئا وحبال له إلا أن يكون شا... شافعية لأنه علواء ووج... قرطة وواجب حقبا نحن بلدين يجب حقبا في ذيك واجبسيك لا أفضل سكره إلا أن يكون علواء قريبا مثل مولياني وفيردعو صنقنا فيطلوف بالبيتك عبدك السورية ثم ينصرفو اسك ثم ينصرفو اسك صنقنا إياه إذا كان مرتبها قد تل... أفضلك إفضل سيطواف لفاضيه لن يبد اللهم السلام عليكم باب جامع الطواف طواف اسكفي دي باب كسمر خينو غيرنو جا باب جامع كلام كتبه كديش صنه مشو قد بالكامل يعني احاديث واستراحه وح... وحوته احاديث متفرقه ومعانيها مع... للدغن كشيكينيسه ايو اسكو كينيا واخ خلاصاين بو كو ودايسو نورما جرتندي الاحكام المختلفه ندوا باب كاسي احكام تي شكل وحدثتني يحيى عن مالك عنا بالأسود وآيها الله مستعان عنا محمد بن عبد المحمن بن النوفل الأسدي وعروة عن بن الزبير عن زينب بنت أبي السلامة زينب بنت أبي السلامة أبي السلامة, السلامة عبد الله بن أسر المخزوم بالإلهة قوانا ما يشكرون لما تبتغني قوانا زينب للإلهة أرض الحبش رؤيتوا بي ذكروا للت حقا الله يسر عنهم سلامة الزوجين من نبيك حاس في صلى الله عليه وسلم أما قالوا حيث يشكوك إلى رسول الله من قوة صلى الله عليه وسلم أنه أشتكنا حنوصنيه فقالوا حيث يتقوف في طواف من وراء الناس كالقلاشه قالوا حيث يرفض الطواف الراكبة تغلق وفوشا بعيدة أورقية ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينيذ وقته إذا يصل إلى جانب البيت قابضت ليه إذا كنت أليه هو يقرا ويسوي الحلو ويسوي و يقرا واخريه بالطور وكتابه مسطور واخريه حديث بخار وصوصري باب ادخال في المسجد العله ووصوصاري طور في المسائل لكرا باب ادخال البعير في المسجد العله او في المسائل قال لنا العله دت بوصوصاري هالكاس كينه ها وين او في المسائل قال صرا اور ايوه تي مسج <جزب> يوم انا جالس في ورا ويا محمد ما كان وايه اما وحلته وتاغناها ومرخه بابا حقي طاهر وبدوه بيه وبدوه بابا دوو دوو كل لك هذ سبحان جسد وكذي ويسأل الله من الصفية و أخبره أرخمي أنه كان هناك جالسة متفرية مع عبدالله من عمر فجاءت مراتهم و أين يبوتهم فستفتيه سؤال و يجريتها هذا العلم يجعل بيها ويسأل الله فقاله لحيث أنه أقبلت و أريد أن في البيت لقد أضع هذا مرقا سحويا مرقا سحويا ويسأل الله masail cilmiyo badan iyo waxba iska dhagayeen dadkan in la arko aqbaltoon soo qabil urido aan u garanayno duufil basic aadana ku soo wareego ha ku soo qab oo ku badan ba iska ka waydiimadoobay sidata ومن تطبع الرخصه إن في زمنه واي اللهم صل على فقال ابو حشري اني انا قلت وان سوقه اريد دعني دوليا انا ضيف البيتك عبا ده نسو ديكم حتى اذا كنتم مرقع عبد الجبار المسجد مسايكه البرفيزه بده يسب العمر سن قرب انت وين بدك دريا حرام دينت يسمقوا كونوا خاصه نسعنا واي قال ابن مسع الصلم ابو داوود الترمذي سو صار لو تديونا ان شاء الله سعانا كلها بده وهو أيام ونحن أصدنا ميري ونحن أمضينا القرى كحواسل الحمامي ومذلك يستطيع استعماله لم يرحنا الغاية حتى الجمع جمعنا وقتها حتى مرضيان كيف تقول هذا؟ هل هذا الشيخ الذي يجب أن يكون هناك صحيح؟ ما ألأى كأنه وأفهمه؟ ما ألأى كأنه وأفهمه؟ استهادنا صورة قلمة هو الاستهادة في مكان النصي ولا دلال تخلاف النصي انا دلالة فهين اياه استهادت علق الله عليك استهادت علق الله عليك اكفل ديه اللهم استعانه عليك بدي دورك قطعني هاي توان وايه ورمه يجريم وحاسة صورة قلمة حتى اذا كنت مرقع بباب المسجد يهرقت الدماء اه ما دكا badan waxii qasaydeed ka tanqal yiraamay mudoowistada xeer qasan katamku waa jeed asaan iyo mudoowisku xiloweyaan waxa Nabi qas aanu ba طيب حتى اذا كنت برخ خمسه عند مسجد المسجد المقيسه خرجت الدماء ليك زاد حتى ذهب ذلك عن لله وانا داشي ثم قلت ادور حتى اذا كنت برخ عند باب المسجد خرجت الدماء ليك ما قدرنا نعديه امتحانك ورجعت تمر خوان حتى ذهب ذلك عني لا قلت لي و مر لواحد ثم قبلت انا ما كنت حاسه صق على حط يا و مع انا طور كل ما كل على لكن قل كل بان يرسال حتى اذا كنت مرغاله عند باب المسجد الزاكي البنكي صدق انا حرقت الدماغ ديك من دادي هذا انا عبد الله بن عمر وحور انما ذلك عسرات قطات واه وا حراتي حراتي shaad waxa dee maana waxa laga wadaaysada gujinayo qofkana xidid baan mid ka furanaya qofkana waa dhig oo president it is my right and my task mesh mesh لكن وقتي قد غوى ضحايه الله يتكللك القرنجلي ويقيك من خطره الضنيه هذيل القريه الفديم ولد كعبده انو في استعمار اسكو حدوليه واحد ثاني عمرك انه بلغ وحسو قرنا سعد بن وقاص كان انه هيدا دخل مكه ومكمر خصوق بالمراهقن الشغل لهون ارييريي مراهقن الشغل لهون ارييريي مكاش او وقته ونا اسو تطغير في انه طواف في سنه انه عرفات او وقته اما هو كريه طواف ومكفله معرفته وكفله هي مخصهين خده الى عرفه قبل ان يطوف بيتك عوذن كوسورين ثم يقوف بعد اي أن يرجع وتوصل نقدي طواف الجري السنه في وقت وح... يربع وهي ايالها اما طوافهم يكون نقيه اما هي يكون نقيه وقوفك عرفه سوماه ووقوفك اسرتك يقول لي وقوفك عرفه لانه حساب له قال مالو خور ودالكان قسن واسع واسع ان شاء الله تعالى يا معها ماها وسئل ما حالي لكم بالله ويديه هل يقف الرجل لكم يستغيا في طواس بيتي كعبده مرق امرك قد طواف بالواجب عليه دش سكوا واجب يتحدث ويقول اشي كيسن يا مع رجل فقال بحول الله وحب ذلك الله اعنك عن قوم فان divided sich wild out and so ares so haves ares Todayâm optical is I think it only four hours kiss art it only runs air as well as we are in need of Fiqaz as thecool wife and we notice a lot of violence color's asta thomas we come if we look here the model is the South adjective at multiple views of fish health students- stoodo realms of the truth of their food. on that any other country and respectively, fine?yah bullshit.. bodylleasy white hair and myself and they call it the Americanин铛 wrestle often a certain age cloud. Yes, I will answer the issue ofактерium. Morye is ارن جسومه جعلي ما خشروعيه وما في عنوانه ما دام دا مشغول سيئه هل لا يشغل صماها شيء هو مشغول هنا ومشغول وفق وكل مشغول فليس يشغل بمصد اللي ما به ينشغله اما شيء هو حوي مساعدنا اورنجلي وكل مشغول فلا يشغل بالثار في المرهون والمصدل ابن حزم كتب في المحله لا يقانوا بالاسعار المحله بالاسعار تكتبه الاوليه من الجلد رحمه الله وتعالى وحوري وقفك او افكيسه جويا عودا دافيت اما علدته جويا ايصعقه بقى قفتا املمركز لكن عوض هدون هذول الجن احط اطحي يطحي ليش كشايكاي طواف في سوق براه يديه او صوت لاوي وي قال معلمو وحيري لا يطوف احد في بيتك عملت مصور الجوال بين الصفاء والمره إلا وهو ظاهر صلاه خير مياه طواف الشروط من شراط القواف وضحت الوضوء معها لكن وعند الائمه اساس وافقي لكن ما حسوا وافقته من الصنيه جمعه ويسدوا صح وراهي سي ساوسو جيده واه لكن حتى المره سبحان بقناته واضحتها واوضحت لي المرقه الصحويه وحلغي بالدب حق الين وكاسوا غارب وايه بالحظه كنبي قال وعليه السلام ما حديث في النبي قبل لوغه هي معايض قدان لوهيو هذا الكل مو صواب هالحيسه هو مناصحين ثم امرك دين بالو اذن بحديثها كلمه لو اذن ببعاجش بلا بياميها ما يا يا ترى هي كلها يا والله يابسا مرخي لو اذن حاجه ما صارت في فيديو بالله هو سهله عن قص خير لوسان لا ضرر يصير قفشر انلو سهله يا حمان واننا قال نغدييرهو هداو رقصو كانما يسعد في السماء سواء وفول نغنو هداو مولو وامرخص حوا عليه سيا تابو البدء بالصفا صفين نغ بلافي في سعي ليلى وحور من الصفه والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر ترى جنح عليه يقوف بهما ونتطوع خيرتي الله شاكرهم عليك اخر الايات طيب وحضر شيخه مرخص حي اما صفا صف ليك بلا بيدي سوسماك هاك وحدثني يحيى عماره عن جعفر بن محمد معالي وجعفر صادقه محمد هو محمد الباقر النووي يعني اقرب حاله يحيى يا كريه يا يا قنع فاقرب حاله يحيى يا وكاء علم ابو مختار ما ما كان محوي وبغي علمك في عمل وكم الخاز شيعه ما شيغنيا شيعه علميليه جوحال اسكو ورتو وياه اللهم استعام عليه تكون شيعه سيغود وا مسلمين لا وورن كد ان الى همو يان لكن شيعه وا مسلمين مسلمين تكميدا لا وورن كد من موعي السلام عليكم يا دينك خاصو عك شيغو شو راح على سوق الدعارة ما صوت الشارع سوق ولا فاك لكن دللي على زيد ما الآن أدلك على انه الرافدي ساعده <تصفيق> سيسي <تصفيق> <صحيح> سو سيدي الرافدي 31 سنه زيد هذا المجد لو كنت حاضر معنا ها شحط على زيد يدي يلوح هاي السنه الصحابه واكش غير ا ما سيما تقنا ما بشح اليهم هواعد من التقيله يرا التقيو تقي له فروحوا راينا تراضه ننقصوا لك الشهاده ليا سوقك مرخص فحاوي الشهاده وثمن ما حب لكن سوقو تكدا سوقو واحد كتغا صلاة دودو اللي عمره ما جاي صلاة صلاة صلاه هو محروس يلاه سيغوتخ لي كلوا بسلطوه بك نقطه وبانت حضراتكم قران فهو محرفين الهدايه ما انا لا تدي اي ما ما هو دولي قران عيان اه والله كلامك اه اه خلي بقى دوالك فنيه بك هدي ورد يقول علي المشكله يوصل جرين صلاه وانا فاضي زين زين طب انا كنت بقول لك ان كلامك كان عروه وده حبيبي امي انا مش فاهم والله اللهم الصحه عليكي تطلع انا marka ee ada masaa'il ee waxan ka wada macna qofkii moogta kitaabka qur'aanka marxuulaya kitaabkii la soo dujeeymaha lama aaminsana kar lagantaa soo maahana markaa waxa weeyaan waa asluu dadku ma qadari karaa waa kufr wadwiyaan loogu عفر لين باجرا وخا دودي مسالا سو ديدي باجه سي امن كقري من التحريف والتبديل وانا اللي فهمتها صيانه القران من التحريف والتبديل استاذ عاصم هذا انكرامك عاصم صونغلي وهي منقلك راقي نسعن الله مستوعل السلام يا هذا المرحله معنا مستر لا اسمنا يغى الشيكانك وداه امامك رحيم والله وسعره الشيكتان انا بيت النبي انه خلافكم ديرو لكن ايغى الشيكتان اريك ما وم جعفر بن المحاوث عليه حلسه الغريبه زين العابدين صديق زين العابدين وياه وايه رساله في عنبل يحيى قلوب صدقاجسه ليس الغريب والغريب الشامي واليمني و يتذكر يصف في عنض هو بحد رحله مركز بسيطه رحله بسيطه يا بسيطه بسيطه انه ما عمله وخليها هون بالمرقاق ا <تصفيق> قسيده سنعبد و شعر سنعبد وحبشاقه اه لكن كل ما ما صحوا معنا لكن واه يا وني ديك نعبد ان شاء الله كذا بعدشي ان الشامي واليمني واضح بسيطه قلتها بس عن مرخو بحبري حين خرجنا مرخو بحيلة عن جابر العبد الله أنه قال <سؤال> بحيلة سمعته وامغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يصور حين خرجنا من المسجد مساك مرخو كبحه يريد الصفة صفة يسودوني وهو يقول لي هاي نبدو وانكب الله من نبي ما بدأ الله به لا يبحو كب الله إن الصفة ما دمنا هي سبحانه وتعالى واي فبدأ بالصفة صفه كب الله بنبي صلى الله عليه وسلم وحدثني المالك عن, عن جعفر بن محمد بن علي عنبيه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه قال وخر كان وخر اها كان وحوها أن رسول الله عليه الصلاة كان وحوها إذا وقف على الصفا صفة من الخدور السلق يكبر الثناثا صدح جرب وتقوير سنجلة ويقول وحور إنجلة لا إله إلا الله وحده ولا شريكا له له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير فيصنع ذلك سياسة سبينجلة ثلاثة مرغاتين صدح جرب ويدعو بعي ويصنع على المروة مروة مثل ذلك سياسة سبينجلة وحدثني عن مالك عن نافي أنه الصمع أو مغلي مرد الله بن عمر بن مغلي وهو على الصفة يا. ها واي اللهم استعان انت اللي كما كانوا قصوا دار انت عاشت كجيرنا وحدثني وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع ومغل النافع عبدالله بن عمر وهو على الصفة يدعو دعيسني يقول له اللهم إنك أذق قلت وحاتر المرقاس أدعوني إبريا أسجب لكم وإذا أجيب إياه وإنك أذق لا تقل في المعادة بلنك كما بحديث وإن أسألكم قوي دي سنية كما هديتني صدي هنونسي الإسلام الإسلام قديوه هنونسي أن لا تنزعه مني إلى الإسلام إلى هنغسيم الإسلام إلى هنغسيم حتى تتوفاني الله الذي أوصاني سواء أنا, أنا مسلم اني مسلم الله الذي أوصاني سو مسلما وألحقني بالصالحين سرتوي سماهم وايه وكذلك سورة ابراهيم وجنبني وابني ان نعبد الاصنام وايه بسم الله جميل شغل ده ده والله اعلم